بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أطحاب الأقدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شديد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 بل حديث الجنود فرعون وتمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محكوط